الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه الماده تجيب على بعض الاسئله التي قدر قدمها بعض الاخوان بيقول بعد السلام بعض الشباب يقولون ان المداومه على الاجامه ذات بعض الخطب بعد الخطبه من البدع يا اخي الشباب عاطل ما الذي قال قال من قال عالم من العلماء الذين يعتقد بقولهم قال في بعض قالوا باغ الشباب ديل دي دي شباب اصاله القلقل ما معترف عندي بهم شباب عاطل يتخرج من مدرسه مسجد الصافيه ديل الشباب ديلهم شباب سوال سوال ونقول لك دي بدعه طيب اثبتها اثبت لنا بدعه لي فتره ما هو الدليل لما تقول دي بدعه ها ما هو الدليل على انه الرد على الاسئله مبدا والله ادوجن كل في الكتاب الكريم فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هل قال لك بعد الجمعه هل في نص بعد الجمعه قال لك قال لك بعد الجمعه ما جاوب في نص قال لك بعد الجمعه ما صلى ما ما ما ما يجيب على السائل ونحن ما سنقول مسؤول عن علم فختمه اجبه الله بجبه النار هل قال بعد الجمعه يكتب فداك يا بابا عاطل مشي يقول لك كلام تجيب لي كلام هنا انا دايرك انت تكون على درجه بالمسؤوليه مش اي عاطل شاب لفه ليمه بيعيف تي تجيب لي كلام تجيب لي كلام عالم ولا دول بتاع ضلال كبير نرد عليهم بسم لكن لما فيك واحد قدرك كده وفي شباب قالوا انت لا تبع عارف انا بقول رفينه فكلام بتاع عاطل متجول شباب عاطل لاف في صبيه بيجو مرات بعضهم بيصلوا معنا يعني دي انا عندي ده لسه ما وصلوا دريه الله بعيني اتصدوا لدفتوى وما عندي قول اي كلام لانه هذه السنه وواجي غالينا اننا نجيب على اي سؤال يرد في اي وقت من الاوقات الا ما لم نعلم ان نقول الله اعلم هذا الجواب على هذا السؤال ده في الرد على سؤال هذا السائل بيسال قال حكم الصلاه في المسجد الذي يكون في اطراف قبر او امامه سؤال ثاني هل يجوز ان نصافح ريجل بلاد امامي وعماتي وخالاتي وهكذا داخله المسجد اللي فيه قبر ما اصلي فيه مبرور اي مسجد فيه قبر جوا ولا في الحوش باصلي فيه الدليل ان معتلم قال لعن الله اليهود والنصارى يتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد الا اني انهاكم عن ذلك فصلاتك باطله وقبري بيجي بيجي قدامه خلفه ما بيجوز الا تنبش القبر بعد ذاك المذ يطلع ده اقول العلماء وتنازعوا فاذا كان القبر خلف القبلة وصا بعضهم صلاتهم مع الكراهه وده فيه برضو قول يعني الاخير في هاته المطاف ما بيسند دليل يبقى القول الصحيح مسجد لقيت له قبر امشي طوالي ما مكلف انت تبطل صلاتك انك توقف صلاتك والمساجد كثيره ما في بخليك انت تمشي تخش في انك تضيع الصلاه بتاعتك ما قلت له قبر ما صلى وبتلقى مساجد صفوفيه ويتبناها جماعه الاخوان المسلمين لا قوم انت باندك اشي برا الشبكه واحده يقول لك من فرد يا اخي ما في شيء اصلا اذا كانت لله ليس في ذلك شيء تعال لي انا اوريك يلا والله انت بتلعب بالديسان ممنوع تصلي في مسجد في القبر ده تضيئ صلاتك على كيف تصلي في أي محل عجب لكن ده حكم الشرق للدليل الذي ذكرته لك بالنسبة للسؤال الثاني هل يجوز أن يصاف على الأم لا يجوز لك أي امرأة يباح لك أن تتزوج بها بالتلعمة بالتلخالة أي مرة تحل لك في الزواج الأطل في ذلك عدد تحريم المصافعة وده ما نعيد مبتعى نصرصنا فأنا فيها أقول لك لكننا لا نصرصنا ما صار सुन هاي فاهم صار منين انت لا في سؤال ما صار انت تنصر منو تعتصره الشيخ بتاعك ولا تنصر ابليس ولا تنصر منو انصر النبي بس يعني ما تعلم قال لك ما صار يعيض على هذا الدليل حديث الطبراني باسناد صحيح عن ماقل ابن يسار امتى قال سمعته ما تعلم يقول اي يطعن احدكم يرخيت من حديث في راسه خير له من ان يمس امراه لا تحل له فهمت كلامي فا اي مرابط حللتني الزواج ما بده يسلم عليها كابراح قريبك وقعدت تمشي لها في البيت بخالتك سلام عليكم و الله بركاته تمسك خالتك تسلم عليها في اذا بيمدا الراجل خالتك كذا انت لغايه موكي لكن ممكن تيجي عند خالتك انا اتخدم ولا انا دمك ما في كلام شغله عايز اقول لك كذا يجيبوا لها في المحل ده ممنوع في الشريعه لا يوجد ذوال بعمل السنة دي إلا السلفي يعني هم هذا شغول بأيجبناه نحن نطبقه وعرفنا به الحمد لله وقلت بقى صار سنة تخيل مش شديد ما بسلم بس نحن بس دائم إنك ذي كالترخيرة واذا ما بنسلم؟ بس لغاية سنة بعد ذلك لو جيت للدليل بنتديك لكن كون تقول ما بنسلم بقى أنا أنا انتديتنا شهادة بس كيفانا كده ما بنصاب حين دي شهادة أنا مطلوبة نحن بس لو سلمنا صافحنا ذي البدخار من نحن الخوف اني اقول لك ده عامل فيها نصار سنة ومصابح دي الخايفة منها في امتى لكن كونه دانصر سنة ومصابح ده مطلوب كفايهك التوخيرات بعدك لما تيجي ليه ما بتصبعوا هنا انا بوريك امتى في الحته دي بتعرفوا ليه ما بنصبع والدليل في كرتولين انت فاهم كلامي فاي دول ثاني غير اللي بتاع ما يسالني مسلمو صوفي اكبر صوفي يسلم عليك كده ده ودي مراتك لاكبر شيخ ولا لكن عشان تتاكد بس شي البسطونه وخليك واقف عشان لا عشان تصدق كلامي واكبر شيخ والابو الشيخ زي الحال ده لا اولاد كما غلاج ده لكن مدته قيم بس. دي بسطونه هنا اذا كد انه كلامي صاحبه دي بسطونه هنا بره معاه بره دي هنا ممنوع والكلام ده قالوه في كتبهم البوراي جاء للشيخ ممكن يسلم والله العظيم البوراكهه في الديوان بتاعه انت قراته قال واذا الفيت دي القصيده بتاعته منكرا في قولهم او فعلهم بكل المشايخ يعني اول بفقه التاويل خير معول ومترجم يجدونه لمسه الاجنبيه اذا صافحت يدهم كذاه المحرم هذول كذب زادوا قال ابوك الشيخ يا المراه الاجنبيه زي بنتهم يعني بتاني تيجي تسلم عليه ويقول لك ازيك يا بنتي انت طب صعب لهين غاربه منه ليه يا اخو انا بنتي بقى ده مجرم كبير يعني عندنا ممنوع الرسول ما قال الكلام ده انت يعني قلبك اظهر رسول الله كلام موجه للصوفيه ولا الناس البعيد البرع ده كلامه في الديوان تقدر تتعارضه تقول ليه قالوا قالوا كتبوا انت دول بتاع كثره تايه قالوا بقول لك ده مكتوب في الجواب بتاعه قال الكلام ده بالحرف الواحد وده باطل انو بعث لهم لما المره مدت ايديها ما قال لها ازيك يا بنتي مع انو وانا بعث لهم ما قالين تن يعني بناتي بنات المسلمين قالها مدت يدها انا بعث لهم قال ان الله اصاب النساء يبقى معقول كرم الشيوخ افضل من قبل ابو بكر وعمر رد ما تروح للاسئلة ما تروح للصوفيه ولا قال القصيده وقد اخذه الله اخذ, أخذ عزيز مقتدر يبقى مع الكلام معاك انت انني لا طابع النساء وانما قولي لامراه كقولي لمئه امراه قالت عائشه رضي الله تعالى عنها راويه الحديث والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امراه لا تحل له قط ده النبي عليه الصلاه والسلام ده الوسوى والحزم عم بتركي تعمل لك بيها والله ابونا الشيخ قال بجوز تب لك ولا شيخ واحد يقول لك لكن دكتور فلان قال اذا قلبك نظيف يعني هذا الدكتور ده برضه مستفيش كبير وده يكون مسلم طبعا تمام كلام دكتور فلان من جامعة واف قوس بجوز اذا قلبك نظيف واذا لا وخاصه اذا عندك منديل يعني ممكن منديل وإن عندك شوال مبجوز خلي منديل والله شوال خطيته قد عديل ما قل خلي منديل ولا ولا خوز واللعب واستغفاء بعقول أمة عزيز أنت فهم كلامي إذا عرفت ذلك تميل الجواب في أسيلك كثير جدا أنا بعتذر على الإجابة أتقل إن شاء الله في أسواء القادم وصل اللهم على محمد وعلى صلى الله عليه وسلم